بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بهذا البلد وان تحل بهذا البلد ووالد مَا وَلَدَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ أَيَحْسَبُ أَلَّ لنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لَّبَدًا فَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ أَلَمْ نجعل له عينين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 178- ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب النَّارُ عليهم